نهارا إن شاء الله هنتكلم اللي الدافع دي بتوصلك للمفتاح اللي بعده بتوصلك للطاقة للطاقة الإنسان ما يكون عنده دافع يعني سن عنده طاقة لكن الطاقة من الدافع بس مش كفاية الطاقة لها أصناف عندك الطاقة الروحانية عندك الطاقة الجسمانية عندك الطاقة الشعورية والحسية عندك الطاقة الذهنية الطاقة الروحانية طاقة ممتازة جدا وأنت بتصل بتحس بايه حتى لو مرة راهرة في حياتك وانت بتصلي وانت بحس فعلا بخشوع جميل جدا كان عندك طاقة روحانية الطاقة دي في منطهة الجمال عندك طاقة بعد كده اللي هي الطاقة الزهنية الطاقة الزهنية لما يكون عندك هدف وبتفكر في الهدف لكن انك مش قادر تنام عشان تقدر توصل تعال هدفك فك بتفكر في هدف بتكتبه بتكلم في الناس كل يوم تحط منه 10 سنتي بس في الفعل لغاية ما توصل فعلا أنت حاول لما يكون عندك هدف معين بيديرك طاقة زهنية بتفكر فيه فعندك الطاقة الروحانية بالصلاة طبعا في ناس برا في العالم الخارجي اللي ما يقولك ازاي انا عايز اوصل الطاقة الروحانية في ناس بتعملها بالتأمل او بالتنويم بالإيحاء في ناس بتستعمل التاي تشي او في ناس بتعمل كل الميديتاتشن كل الأصناف دي بتوصلوا طاقة روحانية ولكن وأصنعك الطاقة الروحانية تخذها في الصلاة لما تتجي لله سبحانه وتعالى بقلب و الله هو أكبر يبقى رابط بالنسبة لك الله فعلا هو أكبر يبقى أول ما تفعلك لفوق يبقى رابط الله فعلا هو الله فعلا أكبر وتخش تخشوع تام عارفين تي حاجة ممديدان و لا فات بقولها في كل حيثة في العالم انت بتقدي مثلا في الصلاة عشر ده اي فاسأل نفسك العشر دقائدون لنا بصنيهم مثلا يا ترى بحط فيهم كل مجهودي يا ترى بحط فيهم اعلى قيمه ما انت بتقضي ال10 بتقضيهم يبقى هات فيهم اعلى قيمه يعني معنى كده اللهم صل الله اكبر خش بخشوعه كامل لان ال10 دقائق خير عدو عدو بس انت واقف طريقتك فاستفيد من كل حاجه بتعملها عشان كده لما تقول انا عاوز احط اعلى قيمة في حاجة حاجه انا بعملها حط اعلى قيمة وانا بصلي حط اعلى قيمة في افكاري حط اعلى قيمة في مبدئي حط اعلى قيمه في شغلي حط اعلى قيمه في صحتي ده يجيلك طاقه اولى فدلآتي الطاقة الروحانية تهود من الصلاة وكلمنا على الرابط زيني أو ما ترفع هذه كتور الله وأكبر تخش في غشوعتان يصبح حازير حركة والله أكبر كلمة الله أكبر يبأرابي سمعي يخش في حاسيسك نفسك تعرف في غشوعتان هذه مثلا حادة بسيطة جدا تدي لك الطاقة الروحانية الطاقة زينية اكتب أهدافك فكر فيها اكتب فيها إزبر إعراة خصوصا قبل ما تين خلي المخ يفكر فيها طول الليل تدي لك الطاقة زينية بركرا عندك الطاقة، أعرف الطاقة الحسية، الطاقة الشعورية والحسية، لما توصل لمرحلة من التسامح المتكامل، تحس بحب أولادك، تحس بحب للناس اللي حواليك، تحس بحب مثلا زوج أو زوجة، تحس بالحب التام، الحب ده رائع لأنه بديلك الطاقة الشعورية الحسية، الطاقة الرابعة اللي هي طاقة الجسمنية، أعرف الإنسان عنده أربعة أصناف من الطاقة الجسمنية، ممكن تكون طاقة عالية إيجابية. او طاقة عالية سلبية او طاقة منخفضة ايجابية او طاقة منخفضة سلبية طاقة عالية ايجابية لما تحكيها في اهدافك ونفسك فيها نفسك تحلقها تدي لك هدف تبس لق الرغبة دي بتدي لك عارف ده فيه اشعارها حوليك ده يدي لك الطاقة العالية الايجابية لو طاقة عالية سلبية لما تكون متنفس تكون متعصب تستغل تخلي كل جسمك لان فيها اسمها Psycho Neuro Immunology يعني ايه Psycho Neuro Immunology؟ Psycho هو العقل نيرو اللي هو الجهاز العصبي immunology اللي هو, system اللي هو جهاز المناعة يعني انت بتفكر وتأثر على جهاز العصبي وتأثر على جهاز المناعة فلو انت متعصب تخيل ان كل دول بيشتعلوا ضدك عشان كده لازم تعرف من قوي دلوقتي ان اي فكرة بتقولها لنفسك، الجهاز العصبي بيشتغل فيها كل حتة في جسمك بتدعم لك رأيك الجهاز المناعة بيشتغل معك فممكن تمرض على ما بتستهبش عشان كده. أنا طبعاً عايز طاقة تكون طاقة عالية، فكر باستمرار أحسن أفكار، أحسن قيمة، تدي لك الجود اللي بتحطه تدي لك أحسن فائدة. الطاقة الجسمانية لما تكون طاقة عالية إيجابية هدف، عندك طاقة جسمانية مش قادر تستنى عشان تحققه لما تكون طاقة عالية سلبية خد بالك انت فكر زاي، خد بالك من العصبية اللي أنت فيها، لأن العصبية دي هتوصلك مرحلة الأمراض، واتخليك تفقد الطاقة بتاعتك الفاضي لما يكون عندك طاقة واتية إيجابية تكون طاقة واتية إيجابية لما تكون في مرحلة التأمل خصوصا في مرحلة الخشوع وتا قوتك سلبية لما تبدأ تحادة خصت شغلنا هسيب حبات هسيب بقلق هسيب اكتئاب فقد تحدي عزيز عليك توصل طاقة واتية سلبية انت عرفت واتي أربع صنف من الطاقة عشان اوصل مرحلة من الطاقة العالية الجسمنية هاتون كلهم صح اول حاجة بعملها اول ما تؤمن إنه هديك شغل حجات كذا أول حاجة بتعملها التنفسات في حدث ما التنافس التفريغي الانسان لما بيكون معين دي تبقى مسطحة وانت بتبقى مسطحة بتبقى الدم نفس الطريقة فالناس تقوم بسرعة وروح جاري على الحمام فده بتخلي الدم يتحرك بسرعة التحركات السريعة دي تبقى خطورة بالنسبة للانسان الحسن الصبح بادري فيا عشان تدعم واغذر السكتات القلبولة الاسف الشديد تبقى الصبح فبصف إنسان نايم والدم يسخت رح قلم رحوة يفرح دي على طول عشان كده خطباتك وحوليه لأنا هلقول مع بعض الوقت ممكن يساعدك ينقص حياتك من تصلب الشرايين والسكتات القلبية فعايزين يمشي مع بعض فيها خطوة خطوة أول حاجة سوى التنافس التفريغي يعني التنافس التفريغي إن كل كرات الدم من كل الأكل اللي انت كالته والكلام ده كله بتبقى أحشكة كده ما سكى بعضها لما تعمل التنافس التفريغي بتفتح شوية شوية والدم بيبقى سائل فيها. دي الطريقه اللي هنعملها بيها اول ما تقوم النوم أقعد على السرير ما تجريش على طول بس أقعد عشان تدي فرصة لدمك انه ياخد الحائز الجديد هتاخد شهيق بعمق وهتطلع الزفير نص شهيق يعني ازاي انا واخد الشهيق بحافظ عليه لمدة مثلا 6 عدات 1 2 3 4 خمسة ستة او بعدين بطلع زفير نص اللي انا قلت دلوقتي نص ثاني 1 2 3 وبعدين باخد الشهيق 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 وطلع الزفير في 5 1 2 3 4 5 بتحافظ على الشهيخ بتاخذ تنافس مهامر الرئة بتتفتح يروح الاكسجين معظم يروح للمخ وبعدين نفس الكرات بتقفشها بتمسكها واول ما تبدأ تفتح الزفير شوية شوية تروح مفتوحة والدم يبقى ساول فيها وبكده تبقى انت جاهز فانت اول حاجة اقعد على السرير الاول واخد التنفس التفريغي دخل الشهيق وزود كل مرة مرة تعمل 6 طلع في 3 وبعدين تعمل 8 طلع في 4 10 ارغاية 5 واستمر ففي الحالات دي ممكن تزود كل مرة لا ما الرقم رقم تحسنك ممكن توصل لدقيقة بحالها تاني صف من أصلاف التنافس بتعمل تنافس انسو التنافس التقة القصوى النشط بتاخده اربعة انا بسينه زي الكورة اربعة اتنين اربعة فبتاخد نفس عميق لا اربع عدات وبتحافظ عليه في عدتين واحد اتنين وبتطلعه فا اربع عدات في فالولايش اول حاجة عملناها انك بتقعد وبعدين بتاخد التنافس التفيغي وبعدين تنافس الطاقة القصوى بعدها على طول العضلات لسه ماشكا مع بعضها فانا عايزك تعمل شد شوية شد العضلات عشان تعمل شد حط ديك الاثنين جوا بعض ودخل ديك الاثنين جوا وبعدين شد الأدام ففي بتخش الأدام وبعدين الأفوق والنحيتين شمال ويمين فكده انت بتشد جسمك الجزء الفؤاني بلك لو انت وعف اللي عايزك تعمله بعد كده انت عايزك أك... انت في مكانك بس انشي في مكانك مش اكثر من كده ما خديتش اكتر من بقيئة لكن ممكن تعمل فتة ضخمة في حياتك ممكن تديك طاقة رائعة عشان كده تعانيوتهم تاني مع بعض اول حاجة اول ما تؤمن انهم خصوصا قول عشرية ما تجريش بسرعة وبعدين اعمل التنافس التفليغي انه بالداخل الشهيق حافظ عليه مثلا في عشر عداد وبعدين طلعوا في نص العداد دي يعني خمس عداد تخطروا في خمس عداد وبعد كده تتبعوا بتنافس النشاط القصوى، الطا نفس الاعداد بتطلعه بالشهيق والزفير فهنا حافظ عليه فعدتين وطلعه على اربع مرات اربع مرات ده بيديلك نشاط بيخلي كل الكرات تستمر تجري الدم عملي يجري بجسمك اصبح في سخونية داخلية حصلت في طاقة انتشرت فيك تهسمك فعلا ممكن تحقق لديها ادافك وبعدين بتعمل شوية شد للعضلات اللي فاضل امشي في مكانك اتحرك شوية في مكانك دلواجه ممكن تروح تروح الحمام وتاخد الحمام بتاعك وتمام التمام وترجع تاني قبل ما تخرج اعوزك تغمى دعنيك وتشوف يومك وانت بتحقق فيه هدفك بس تشرت تشوف حاجات صعبة وانت بتحلها ففي الحالات دي انت بتمرن ذهنك تلاقي تدريبات ذهنية ان الزهن متأكد انه لما يروح في اي مكان واتمرن هيبقى جهز له فما تروحش تتلقى نفسك مفاجأة لو انت نزلت مثلا بقيت سيارتك ما بتدورش مش مهم انت جاهز نعم انت جاهز ف. بتهمد عن شوف نفسك و اي حاجة بتحصل انت بتحكم في عصابك انت بتحكم في شعورك دلوقتي في حاجة مهمة جدا تريد الاكل كل حاجات فيها سلطات لان السلطات فيها اكتر من 90% منها مياه وزعمة فيتامنات والجسم ما اكتر من 90% من مياه كل سلطات عشان تجدها كل مياه دي وتاخد الفيتامينات اللي فيها كل فكهة عادي ما تردها بس بشرط الفكهة تثدم مع الامعاء مش مع المعدة فلو انت كايد في وسط الاكل فكهة الفكهة تتحدث في وسط الاكل ده وبتسبب حاجة سيحفونة فممكن لك امساب وحزب ما افعش كده كل الفاكهة على اقل نص ساعة قبل الاكل او نص ساعة بعد الاكل عشان تستفيد من المياه اللي فيها تستفيد من المفتاميات اللي فيها ويبتتردم في الامعاء كل فاكهة على قد ما تقدر فدلوقت لما تيجي تاكل عارف اللي عايز تكو الأكلة تقيلة مثلا مخلقاتش في الأكل مدخدش هتتلحمة معها بطاطس هتاخد وقت كبير جدا عشان ديتم دي الكلام ده واحد يفتر يدوش لي يفتر فول وفلافل ودود ومشأل الأكل ده ياخد 8 ساعات في الهاطم ومن ضمن الحياة التي تسرق منك الطاقة هي الهضم وبغير كده كمان الهضم والتفكير السلبي ممكن تناعو عشر ساعات وقتوم الصفحة لها نفسك تعبان السبب فكرت في شيء قبل ما تنام او اكلت اكل تقيل قبل ما تنام على طول فالمخ عمل يشتغل في الافكار السلبيه والمعده عملت تشتغل طول الليل تمانين 80% من الدم وصل للمعده عشان تهضم الباقي يا دوب 20% فاضلين فوق فبتبتلاقي انت بتنتقد نفسك عشان كده باستمرار قبل ما تنام فكر تفكير شيء ايجابي وعشان قبل ما تنام خد بالك ما تاكلش اكل تقيل قبل ما تنام خصوصا قبل النوم على الاقل قبلها ثلاث لا عشان المعده تكون تهجم وتنام يعني عشان بتنام بطريقة تكون جميلة جدا تعال مع بعض دلوقتي اول حاجة بتقعد على سرير ثاني حاجه بتعمل التنافس الترفيهي وبعدين تنافس الطاقه القصوى وبعدين تعمل شد للعضلات وبعد كده بتتحرك في مكانك تروح تاخد حمامك وبعدين ترجع بتعمل التخيل الابتكاري بتشوف نفسك وانت فعلا بتحقق اهدافك عارف وبعد كده وانت في الاكل نظم اكلك يعني كل زي ما انت عايز بس نعظم اكلك معايش في دنيا ممكن يقولك ادي ريجيم الصحة بالنسبة لك انت لو انت جسمك انت عارفه انت محتاج لحاجات معينة محتاج للبورتينات محتاج للبيتامينات محتاج لحاجات دي كلها فلازم من اول النهاردة تعرف ان دي حياتك بتعيشها بتعيشها فاختار احسن حاجات بالنسبة لك عشان كده من اول النهاردة خلي الدوافع تركيزك يكون على اهدافك خلي الطاقة تركيزك يكون يكون عندك احسن طاقة ممكنها ركز ان الطاقة دي ممكن تساعدك في تحقيق عشان كده لما شوفك المرة جاية ان شاء الله هنتكلم على المهارة وغاية ما شوفك المرة جاية بإذن الله عايش كل لحظة كما آخر لحظة في حياتك عايش بالإنم بالله سبحانه وتعالى عايش بتطبع داخل الرسول صلى الله عليه وسلم عايش بالفعل عايش بالحب وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مداها مع العمر يمضي بعيدا بعيد. تغذ المسير العلمة يوما تلاقي حياتك ايام عيد. فعشها اذا ان قد فعلت فانت بلا شك لا كالسعيد.